موقع الشيخ ناصر القطامي يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عم يتساءلون عن النبأ العظيم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 يَنْخُرُ رِجَابِي حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافَا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسَيْرَةُ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَافِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنفُسِهِمْ فَطَائِرَةٌ إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا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 فيها طا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا يتكلمون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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني لي كنت ترابا